سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هم يعلم الجهر وما يخفى <تصفيق> وأن يسرك لليسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلم نار الكبرى ثم لا ي فيها ولا يحيا قد افلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا لفي الصحف الأولى صحوا في إبراهيم وموسى.